أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالذَّارِيَاتِ <تصفيق> ذَرْوًا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 يسألون أيَّ لَيْلَةٍ يوم الْدِّينِ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُو قُفِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ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 هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أغسلنا إلى قوم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 إلى الله إني لكم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 فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون